غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشايبيين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات وَمَغْفِرَةٌ يَا رَبِّهِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمَا الْحَمِيمَا وَسُقِيمَا الْحَمِيمَا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُ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 استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت صورة فإذا أنزلت سورة محكة وذكر فيها القتال وآيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم واملا لهم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 أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ أَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ